بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَانِ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 وأشهد أن لا إله إلا الله منكم الشهادة لله ومن يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن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 كَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِيَّ الْمَحِيضِ مِنْ öltum sao وَاُولَٰئِكَ الْأَحْمَالُ أَجْلُوهُنَّ أَيُّ بَعْنٍ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَسْتَطِل لَهَا يَجْعَل له ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته وَيُوظْمُ لَهُ أَيْرَا اسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ثُمَّ وجلكم ولا تضارون لنا لطغيق إن أولاد حمل، فأنبقو عليهن حتى يضعن حملهن. فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَكُلُّنَّ أَجْرَهُمْ وَتَمْرُّ بَيْنَنَاكُمْ وَبَيْنَهُمْ اِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ إِثْرَاءَ لِيَوْمِ الْقَضُورِ مِنْ ذَوَاتِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رُفِعَ فَلْيُقُمْ فَقُمْ سيجعل الله بعد عسر يسرى وكأي من قرية عاتت عن أمر رب بيها ورث له فاحسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا واتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رتولا يتلو وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن Mm, yeah.